الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته واصل الحديث أيها الأحبة بالكلام على ما يستخرج من الهدايات قوله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وضع الكلام في الليلة الماضية عن صدر هذه الآية وبقي من المعاني والهدايات التي تستخرج من هذه الآية ما دل عليه قوله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وقلنا بأن الراجح أن هذه المضاعفة في الزيادة على السبع مئة لمن شاء الله تبارك وتعالى فهذا يدل على سعه فضل الله تبارك وتعالى وثوابه لعباده فيجزي العاملين على أعمالهم التي هداهم إليها ووفقهم وعلمهم إياها ويجزيهم على نفقاتهم التي كانت تلك الأموال من رزقه وفضله وعطائه ومنه يعطي ويوفق العبد ويهديه ويدله على سبيل مرضاته ثم يسمى ذلك أجر، والأجر هو ما يعطى للعامل إذا عمله، فالله هو الذي أعطى أو الذي هدى أو الذي وفق أو الذي علم. ثم بعد ذلك لم تكن الحسنة بحسنه، كما يقال في أعمال الناس وما يحصل بينهم من فصل الخصومات إذا اختلفوا على الأجرة نحو ذلك. المعلوم أنه يعطى أجرة المثل ما لم يكن هناك اتفاق يوضح ما له. من الأجر له أجرة المثل أما هنا فالحسنة الصدقة بسبعمائة إلى أضعاف كثيرة هذا لا يوجد إلا في أعطاء الله تبارك وتعالى فهو يعامل بالفضل ولهذا كان من أسمائه الشكور يجزي العاملين على أعمالهم فلا تضيع عنده وينميها ويربي هذه الصدقات فتزيد وتضعف وتربو عند الله تبارك وتعالى أتظنون أن هذه الصدقات التي تقدمونها تجدونها كما هي الريال بريال والمئة بمئة والتمره بتمره أو بحسنة أبداً فلو تبرع بما هو أعظم من التمرة أعط وجبه لفقير طارورة ما لعامل في الشمس تلك المرأة البغيق التي سقط الكلب ماذا كان جزاؤها عند الله تبارك وتعالى عمل قد لا تحسب له حساباً ولكن له عند الله شأن آخر هكذا المعاملة مع الله ومن رحمته أن السيئة بواحدة ولهذا يقول العلماء رحمهم الله ويل لمن غلبت أحاده عشراته أحادي السيئات سيئة بسيئة والوزن عند الله تبارك وتعالى بحسب الرجحان في كفة الحسنات والسيئات فمن ثقلت موازينه فمن غلبت أحاده يعني كفة السيئات غلبت عشراته يعني كفة الحسنات فمعنى ذلك أنه في غاية التفريق لكان الحسنة بعشر إلى سبعمائة ومع ذلك رجحت كفة السيئات فمعنى هذا أن هذا الإنسان قد ضيع حظه ونصيبه وربحه وتجارته مع الله جل جلاله وتقدست اسمه أنه لم يقدم شيئا ينفعه من الحسنات ولم يتوقع ما لاح له من السيئات فرجحت سيئاته على حسناته الفوز عند الله تبارك وتعالى هو برجحان كفة الحسنات على السيئات فانظر إلى فضل ربنا العظيم حبة بسبعمائة ألف بسبعمائة ألف إلى أضعاف كثيرة مليون بسبعمائة مليون أو قيل للناس أيها الأحبة مساهمة ادفع ريال بسبعمائة ريال وألف بسبعمائة ألف ماذا سيصنع الناس من يجد ومن لا يجد ألف بسبعمائة ألف مضمونة, مضمونة وقد يزيد لباع الناس ثيابهم وأثاثهم ودورهم ومراكبهم وطعامهم في مساهمات أيها الأحبة دون ذلك ولا تبلغ عشر معشار هذا باع الناس بيوتهم باعوا أغنامهم باعوا إبلهم باعوا ما عندهم من مؤسسات وغير ذلك من أجل الدخول في تلك المساهمات التي قيل لهم إنها قد تصل إلى ثلاثين واربعين بالمئة ثلاثين واربعين يعني ليست الضعف ثلاثين إلى أربعين بالمئة يعني قريب من الثلث ليست ضعف وهنا سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فهذا هو التعامل مع الله تبارك وتعالى ولكن ضعف اليقين أيها الأحبة هو الذي يقعدنا عنه والطريق مفتوح في كل كبد رطبه أجر هذا العامل هذا الفقير وتوجد هذا جمعيات تكفيك مؤونة البحث عن المحتاجين والأرامل والفقراء والمساكين يعرفونهم وقد أحصوهم إحصاءا دقيقا لكن أيها الأحبة هذه النفس التي تحتاج إلى مجاهده ولاحظ هذا التمثيل هنا في هذه الآية وهذا التصوير مثل الذين ينفقون أموالهم سبيله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليه صور لك ذلك كأنك تشاهده حبة يخرج منها ساق ينشعب منه سبع شعب ثم في كل شعبة تكون سنبلة فيها مئة حبة ويكون مجموع ذلك سبع مئة حبة فهذا يقرب للأذهان كما سبق وفيه ما فيه من ضروب البلاغة فمثل هذه النفقة نفقة المنفقين ومثل الذين ينفقون كمثل حبة وزارعيها فذكر المنفق أولا مثل الذين ينفقون لأن ذلك في مقام الثناء عليهم إبراج حال هؤلاء كذلك في هذا المثل من الحث على البذل والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى ما فيه شبهه بالزرع والزرع ينمو ونماؤه لا ينقطع ولا يتوقف كذلك أيضا هذا العدد الكثير الذي ذكره لا شك أنه يلفت الأنظار مقابل الحب السبعمائة فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يفعل ذلك في أعمال العاملين وصدقات المتصدقين وقربات أهل البذل والجود والإحسان فهذا كله من لطفه ورحمته وفضله وإحسانه ضرب لنا الأمثال وبينها غاية البيان ثم ختم هذه الآية بقوله والله واسع عليم فلا يستكثر مثل هذا لأنه واسع ومن معاني الواسع كما تحدثنا في الكلام على الأسماء الحسنة أنه واسع الغناء واسع الجود واسع العطاء كل ذلك من معانيه وهو واسع الأوصاف والكمالات واسع وذلك لا ينقص مما في خزائنه كذلك أيضا عليم عليم بهذه النفقات وعليم بهؤلاء المنفقين وعليم بمواضع هذه النفقة وعليم بما يقوم في قلوب هؤلاء من صدق الرغبة والإخفاء وحب الخير والرحمة بالناس عليم بنفقاتهم لا يحتاج الواحد منهم أن يعلم الآخرين أو يعلن عن صدقته وإحسانه فالله تبارك وتعالى يعلم ذلك فإذا بذلت إذا قدمت إذا بنيت مسجدا أو أقمت وقفا أو نحو ذلك لا داعي لاشهار ذلك باسم يرقم عليه فالله عليم عليم، وهكذا نجد في ختم الآيات من الأسماء الحسنة ما ينمي هذه المعاني في القلوب ويربط الناس بربهم وخالقهم ومليكهم جل جلاله وتقدست أسماؤه فيكون التعامل معه الله عليم بهذه النفقات ولو بذلت هذه النفقات للقرابات ومن إلا ربما يحتف به ثم بعد ذلك وجد شيئا من التنكر من قبل هؤلاء أو من بعضهم الله عليم لهذا لا يحتاج الإنسان إلى أن يوثق هذه العطاءات يوثق هذا الإحسان لا بتصوير ولا بتوقيع ولا بغير ذلك لأن التعامل مع العليم فالواسع يحفظ النفوس على مزيد من البذل والعطاء والإحسان لن ينقص ذلك من خزائن الله تبارك وتعالى شيئا إطلاقا المخلوق حينما يقول بأنه سيعطي شيئا من الأرباح الكثيرة بالنظر إلى عطاءات المخلوقين وأرباح المخلوقين لربما يستكثر ذلك عليه وينظر في أرصدته وما عنده من إمكانات وهل سيستطيع الوفاء بهذا أو لا هل سيستطيع النهوض به أم لا أما الله تبارك وتعالى فهو واسع ما أنفقه منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص من خزائنه وملكه شيئا لو اجتمع الأولون والآخرون في صعيد واحد وسألوا فأعطى كل واحد مسألته اجتهدوا كل هؤلاء في السؤال كل واحد يتخيل ما يريد اسأل ما شئت لو قال أريد مثل الأرض عشر مرات اسأل ما شئت فأعطى كل واحد مسألته فإن ذلك لا ينقص من ملك الله إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا وضعت في البحر هذا تنقص الإبرة إذا وضعت في كأس ماء وليس في البحر البحر فهذا ربنا تبارك وتعالى فالتعامل معه أيها الأحبة ينبغي أن يكون على حال لائقة من نوع البذل لا يتخير الإنسان أردي النفقات وقليل الفئات من النقود ولا يكون ذلك أيضا مشوبا بالمقاصد الفاسده فالله واسع عليم إذا عرف العبد أنه يتعامل مع من هو بهذه المثابة بهذه الصفة وهنا التعامل ينبغي أن يكون دقيقا أخفي هذه الصدقة غاية الإخفاء عليم صيغة مبالغة على وزن فعيل عليم لا يخفى عليه شيء إطلاقا ولا يضيع عليك شيء إطلاقا ولا ينسى شيء إطلاقا كل ذلك ستجده محصى فيا لها من معان أيها الأحبة ربي الأرواح والقلوب فتسمو وترتفع وتتخلص من كثير من الشح ومن يوق شح نفسه رح ركب في النفوس ذلك أضافه إليها شح نفسه فأولئك أم المفلحون شار إليهم بإشارة البعيد أولئك هم المفلحون فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم القرآن العظيم وأن يجعلنا وإياكم هداتا مهتدين اللهم ارحم موتانا واشي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب أحزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا ورزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه إذا كان لديكم إضافات أو أسئلة فنعم يقول الأخ في هنا في المضاعفة قال والله يضاعف لمن يشاء المقصود فوق السبعمائة على الراجح فهذه المضاعفة مفتوحة ليست إلى ضعفين يعني ألف وأربعمائة لا مفتوحة وفي العذاب لما ذكر أمهات المؤمنين من يأتي من كنا بفاحشة مبينة وهنا ذكر المضاعفة في العذاب ضعفين ولهذا كما نقل القرطبي رحمه الله على قدر المقام يكون الملام عند هذه الآية المضاعفة لأمهات المؤمنين على قدر المقام يكون الملام فلما قال نؤتيها أجرها مرتين في الإحسان والطاعف ذكر ما يقابله من الإساءة فلشرف منزلتهن فإن مواقعت شيء من ذلك وحاشاه من هذا مواقعة الفاحشة لا تكونك أحد الناس وأما الذين ذكرهم الله عز وجل من الكفار قال لكل ضعف يعني حتى الأتباع وليس فقط أما المتبوعون فهذا ظاهر لأنهم أضلوهم لكن الأتباع لكل ضعف قال أهل العلم في الجواب عن هذا أن هؤلاء الأتباع المساكين البؤساء من أهل النار لا يخلو الواحد منهم من اضلال لغيره كل مولود يولد على الفطره فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فهو لا يخل من اضلال يضل أولاده يضل زوجته يضل من تحت يده فيكون له ضعف من العذاب بهذا الاعتبار وإلا فالأصل أن السيئة في واحده من عمل سيئة وهذا فلا يجزأ إلا مثلها فلا تضاعف السيئات لكنها قد تعظم بحسب متعلقها من الزمان أو المكان مثل المعصية في الحرم وفي الأشهر الحرم تعظم لكنها لا تضاعف أما المضاعف فذلك يكون لمن أضل غيره فياتي يوم القيامة يحمل وزره ووزر هؤلاء الذين أضلهم الله أعلم ذكرنا هذا في الأمس فيما يتعلق بطلب الدعاء من المتصدق عليه يقول ادعو لي. ذكرت هذا في الكلام أو الإشارة إلى قوله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور قال شيخ الإسلام بأن من طلب الدعاء أو الشكر فإنه لا يكون داخلا في هذه الآية إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور لا ينتظر منهم لا يقول ادعو فكرت ذكرت قول عائشة رضي الله عنها لمولاتها إذا بعثتها صدقها انظري ما يقولون يعني إذا قالوا جزاكم الله خيرا قل بل أنتم جزاكم الله خيرا لألا يكافأ على هذا الإحسان نعم الله مستعب أو لا يطلب إذا أعطى هو يقول بالنسبة للوالدين أقول يعطيهم ويحسن إليهم لكنه في وقت الإعطاء لا يطلب الدعاء لا يطلب المقابل إطلاقا لا دعاء ولا شكر ولا تنظر في وجهه وأن تعطيه تنتظر يقول جزاك الله خيرا وإذا ما قال ربما يقع في النفس إنه هذا لا يقدر العطاء ولا يشكر بعض الناس يقع في نفسه هذا يعطي هذا العامل أو يعطي هذا الفقير أو نحو ذلك يرا في الطريق يعطيه ينظر إليه ينتظر ماذا سيقول فإذا ما قال شيئا يعني ربما يعجب كيف يكون هذا الإنسان لا يقابل الإحسان بكلمه لا يخسر منها شيئا لا, لا, لا تنتظر أعطي وأمشي لا تتوقف لا تنظر في وجهه نعم أنه يعطي وينتظر الدعاء بدون ما يطلب أي هذا ذكرنا في مناسبات سابقة ان العمل إنما يراد به ما عند الله تبارك وتعالى والدار الآخرة فإذا التفت معه إلى أمر يجوز الالتفات إليه على سبيل التبع فهذا لا بأس به وذكرت المراتب ان اعلاها أن يريد ما عند الله فقط والتبع الثاني أن يلتفت إلى أمر يجوز الالتفات إليه لذلك سعر يكون أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني التجارة في الحج فهذا لا إشكال وكذلك مثل لو أن الإنسان يعمل أعمال صالحة من صلة الرحم والصدقة ونحو ذلك ليدفع عنه البلاء وينسى في اثره طول عمره ونحو ذلك يلتفتل يزكي لينمو ماله فهذا يجوز لكن لا يكون بالقصد الأول وتكلمت في بعض المناسبات عما يروج بين الناس من رسائل يريدون أن يحولوا العبادات إلى مطالب دنيوية يعني يصلي الليل من أجل صلاح الأولاد ويريد هذا صلوا الليل من أجل صلاح أولادكم تصدقوا من أجل كذا من المطالب الدنيوية لا لا يكون هذا بالقصد الأول إنما يريد ما عند الله إنما نطعمكم لوجه الله نعم الله أعلم تفضل إيه ذكرت هذا قلت ذكر ابن كثير وغيره وأقصد الشيخ عبد الرحمن بن سعدي مثلا قالوا إن هذا يكون بحسب ما يقوم في قلب العبد من الإخلاص والإخبات الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله. وكذلك أيضا زاد الشيخ عبد الرحمن أبن سعدي ما يكون من أثر لهذه النفقة وفي موقعها وفي وقتها شدة الحاجة إليها فهذا يكون سبب للمضاعفة فهناك أمور ترجع إلى القلب وما يقوم فيه وهناك أمور ترجع إلى الحال والمقام ونوع الصدقة والمتصدق عليه والوقت الذي أخرجت فيه والمكان كذلك مثل الحرم وهكذا نعم كيف؟ كلام الناس ضرب المثل بأمر مستحيل هو المقصود بالأمثال تقريب المعقول بصورة محسوسة فالصورة المحسوسة ينبغي أن تكون صورة معقولة للناس إذ ويعرفونها ويشاهدونها لكن هنا في هذا المثل هل يوجد حبة تخرج 700 حبة أو لا بعض العلماء قال هذا لا وجود له في هذه الحياة الدنيا وإنما هو ضرب مثل لشيء غير موجود الحبة ما تخرج 700 لكن الله يبين سعة فضله وعطائه وجوده وبعضهم يقول يوجد فعلى القول بأن ذلك لا وجود له بناء عليه صح ضرب المثل بشيء متصور لكنه غير موجود متصور يعني ممكن لكنه غير موجود نعم يقول بعضهم يقسم عليك بأقسام وأيمان مغلظة أن تعطيه فهل نأخذ أجر الصدقة إذا أعطيناه الجواب نعم وسيأتي الكلام على قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها تعطيه لكن لا تؤذي فلو لم تعطيه وقلت له قولا حسنا لكان ذلك أكمل وأولى وأفضل عند الله وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله طيب السلام عليكم